بوك تو اشتاتذيت اي كاتر اربعة وسبعون اربعة وسبعون تلوتش برتيتشكا رجاء الشيء رجاء الشيء امون تتمي برسني فلوكت؟ هل يمكنك ان تقصلي شعري؟ هل يمكنك ان تقص لي شعري؟ يو شم شورت يو لوتيم. من فضلك ليس قصيرا جدا. من فضلك ليس قصيرا جدا. حق مشورت يو لوتيم. من فضلك اقصر بقليل. من فضلك اقصر بقليل. ا ممكن تشيبلوني فوتوغرافيت؟ هل يمكنك تظهير الصوره؟ تحميض الفيلم هل يمكنك تظهير الصور؟ تحميض الفيلم. Photographs <تصفيق> to CD. الصور موجوده على السي دي. <تصفيق> الصور موجوده على السي دي. Photographs to camera. الصور موجوده في الكاميرا. الصور موجوده في الكاميرا عم ترهقوني اورن هل يمكنك اصلاح الساعه هل يمكنك اصلاح الساعه القطع است هيثير الزجاج تالف الزجاج تالف البطاريه است بوش البطارية فارغة البطارية فارغة Amontare cosne commission هل يمكنك كي القميص هل يمكنك كوي القميص Amoti passoni pantaloni هل يمكنك تنظيف القميص هل يمكنك تنظيف البنطلون Amunt riparoni kapucët? Hal yumkinuka islah al-hitha'a? Hal yumkinuka islah al-hitha'a? Amunt me ipni për të ndezur? Hal yumkinuka an tu'tini shu'lat nar? Hal yumkinuka an tu'tini shu'lat nar? A keni shkrepse ose çakmak? هل معك كبريت او ولاعه هل معك كبريت او ولاعه اكني تاول توهاني هل عندك منفضه سجائر هل عندك منفضه سجائر ا بيني بورو اتدخن السيجار اتدخن السيجار أپيني زگار اتدخن السجائر اتدخن السيجاره اپيني ملو اتدخن الغليون اتدخن الغليون